وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحده وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والعلم معطوف على الجهاد نعم قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل ثرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و قومهم إذا رجعوا إليهم فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفه اخرى وان القائمه بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم اذا رجعت وقال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى وامرهم شورى بينهم إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها لأن كل فرد مامور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لستقامت أحوالهم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 لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة هذه القاعدة وقد وصفها رحمه الله بأنها قاعدة جليلة وأنها أيضا من السياسة الشرعية تتعلق بالواجبات الدينية الكفائية لأن الواجبات الدينية على قسمين وواجب عيني لا بد في حق كل مكلف أن يقوم به واجب كفائي وحديث الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة عن توجيه القرآن وإرشاده في الواجبات الكفائية وأن الله عز وجل في مواضع من القرآن الكريم يرشد عباده إلى ما كان من هذا النوع من هذا القبيل أن يقوم وينهض للقيام به فئه من الناس لتقوم المصلحة ويتحقق المقصود لأن ترك الجميع له فيه تعطيل للمصلحة وقيام الجميع به تضيع لمصالح أخرى فتعين أن يقوم أفراد من المسلمين بهذه المصلحة وآخرون منهم بالمصلحة الأخرى وآخرون بمصلحة ثالثة حتى تقوم مصالح المسلمين جميعا حتى تقوم مصالح المسلمين جميعا لأن لو أن الجميع تركوا هذه المصلحة المعينة فاتت عليهم جميعا ولو أنهم اشتغلوا جميعا بها تعطلت المصالح الأخرى فالحكمة حينئذ أن كل مصلحة من مصالح المسلمين يقوم بها فئة منهم ويعمل على القيام بها فئة جماعه منهم والجماعه الأخرى في مصلحة أخرى وهكذا حتى تتحقق مصالح المج... المسلمين مجتمعة ومثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في آخر القاعدة قال وتكون وجهتهم جميعا واحدة الوجهة الواحدة التي هي للجميع تحقق المصالح مصالح المجتمع المسلم كاملة وطريقة تحققها بأن يسعى كل من المجتمع فيما يسر له من أعمال وما تتجه له نفسه وما ينشط للقيام به فيقوم هو بمصلحة والآخر يقوم بمصلحة ونهاية المطاف أن مصالح المسلمين كلها تحققت أن مصالح المسلمين كلها تحققت وذكر رحمه الله تعالى من الشواهد على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآن لو فرضنا أن قرية من القرى أو مدينة من المدن عم بها الجهل وطغى وخيم وأصبح العلم مندرس وليس له منارات وأهل القرية في جهل أصبح العلم لأهل هذه القريه مطلب العلم الشرعي لهذه القرية مطلب ضروري ولو قيل إن كل القرية يذهبون لطلب العلم تعطلت حاجياتهم ومصالحهم ولو بقي الجميع لا يطلبون العلم بقوا على الجهل والضلال فيحتاج في مثل هذه الحال أن ينفر منهم أفراد يسد حاجة المنطقة فيرحلون إلى أماكن العلم يتفقهون ويتعلمون ثم يرجعون إلى أقوامهم مفقهين ومنذرين ومعلمين ولهذا تجد بعض المناطق يخرج من المنطقة شاب همته عالية في النصح لقريته ويرحل لطلب العلم سنتين ثلاث أربع ثم يرجع إلى قريته أو مدينته ومع الأيام إذا بارك الله سبحانه وتعالى له في دعوة ترى العلم ينتشر في القرية وإذا سألت وأنت ترى العلم ينتشر عن السبب يقولون جاء فلان من الناس واشتغل بدروس بتوجيه بخطب بمحاضرات فانتشر العلم وهكذا قل في جميع مصالح المسلمين الأخرى الدينية والدنيوية على حد سواء احتاج المقام أن تراعى المصالح كلها الدينية والدنيوية ويكون, بي ويكون هناك ما يسمى بالتخصصات كل يعني فيما يفتح الله عليه به من أبواب الخير الدينية أو الدنيوية التي ينفع بها أمته ومجتمعه نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها وأخبر أن فيها آيات وعبر، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه هذا أمر بديهي فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والاتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الراغبة والرهبة إلا إليه ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها, أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في باستخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون في تسخير الله الكون لنا وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة, القاعدة السابعة والخمسون قال في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية في القرآن آيات كثيرة فيها الدعوة إلى النظر إلى السماوات إلى الجبال إلى الأرض إلى عموم مخلوقات الله جل وعلا إلى نفس الإنسان وما ذاك إلا لأن هذا النظر يعد هاديا للعبد يعد هاديا للعبد ويفتح له أبوابا من المعرفة بالله وعظمته وكمال قدرته وتفرده سبحانه وتعالى وبره وإحسانه ولطفه وكرمه وقوته وسدة بطشه إلى غير ذلك من الأمور التي تظهر للعذب النظر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية في آيات الله الكونية من سماء وأرض وجبال وأنهار وأشجار فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إنما أنت مذكر فهذه لا شك أنها تفتح على العبد أبوابا من المعارف والإيمانيات والعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته شيئا عظيما والشيخ رحمه الله عقد هذه القاعدة ليبين كيفية الاستدلال كيفية الاستدلال بالنظر إلى السماوات والأرض على توحيد الله والمطالب العالية على توحيد الله والمطالب العالية وأشار إلى أمثلة يسيرة ينفتح بها الباب وتعرف بها الطريقة قال إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أم, خلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فهذا الكون لم يوجد لم يوجد من غير موجد ولم, ولم يوجد نفسه بل له موجد فاذا وجود هذا الكون وجود هذا الكون دليل على كمال موجده وخالقه سبحانه وتعالى ومبدعه جل وعلا فاذا الوجود هذا دليل على الموجد جل وعلا ولهذا يذكر ان اعرابيا سئل بما عرفت ربك قال افا السماء ذات ابراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أموات ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير فالمصنوع يدل على الصانع والمخلوق يدل على الخالق فوجود هذه المخلوقات دليل على أن لها خالقا مبدعا وهو الله سبحانه وتعالى قال وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم لأن من لوازم كونه خالقا أن يكون حيا قيوما والحي إليه ترجع جميع الصفات الذاتية والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال قال وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام إذا نظرنا ما فيها من ما في السماوات والأرض من الإحكام والاتقان والإيجاد فإن هذا يدل على كمال الحكمة وحسن الخلق وأن الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وأنه حكيم في خلقه جل وعلا وأيضا تدل على سعة علمه. وعظيم خبرته جل وعز قال وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى نستفيد من ذلك كمان رحمته وإحسانه وفضله ولطفه وبره إذا رأينا ما في هذا الكون من التخصيصات هذا يخص بكذا وهذا يخص بكذا فهذا يدل على المشيئة والإرادة وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة أن له جل وعلا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تسأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذنت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن كل التخصيصات هذه تدل على أن الأمور كلها بمشيئة الله وأن الله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ثم هذه الأمور كلها تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأنه هو الذي يجب أن يصرف له الدل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والرغب والرهب إلى غير ذلك من أنواع العبادة فيحقه جل وعلا ولا يجوز أن يشرك معه فيها غيره من الأحياء التي تموت أو الأحياء التي ماتت أو الجمادات التي لا حياه لها فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لما انهى الشيخ رحمه الله ما يتعلق بهذه القاعدة بذكر بعض الأمثلة اليسيره عليها انتقل إلى جانب آخر لا تعلق له بالقاعدة لكنه يدل على أن هذه السماوات والأرض مسخرة دلت النصوص على أنها مسخرة سخرها الله للعباد فكما أن العبد من جهة ينبغي أن يستفيد من هذه المخلوقات بأن تكون آية دالة على كمال الخالق ايضا من جهه اخرى ينبغي له ان يستفيد مما سخره الله له مما سخره الله سبحانه وتعالى له مما سخره الله له في في السماوات والارض سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فيستفيد من هذا الذي الذي سخره الله له فاذا من ناحيتين، ناحيه يستفيد منها تدل على كمال الخالق وتعرفه بالله سبحانه وتعالى ومن جهة ثانية يستفيد منها في مصالحه الدينية والدنيوية لأن الله سبحانه وتعالى سخرها له نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون إذا أراد الله إظهار شرف, إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في ساعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجز عن معرفتها ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء مملكة واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم وأظهروا للناس من عجائب السحر فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرء الناس جميع حبالهم وعصيهم فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا ولما نكثها <تصفيق> قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال هذه القاعدة داخل في جملة ألطاف الله سبحانه وتعالى ومنه على أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وأن الله سبحانه وتعالى من عظيم لطفه بهم وعظيم منه وكرمه وإحسانه أنه إذا أراد أن يظهر شرف أنبيائه وأصفيائه ومكانتهم العليه في باب من الأمور باب من الأبواب أظهر لهم نقص هذا الأمر في غيرهم فإذا أراد أن يظهر فضلهم في العلم ومكانتهم فيه يظهر في الوقت نفسه نقصه في غيرهم بحيث يبرز هذا الفضل إذا أراد أن يظهر جل على آيات الأنبياء وعظم دلالتها على صدقهم وصدق ما جاءوا به فإنه في الوقت نفسه يظهر نقص ما عليه الأدعية وأهل الباطل واهل الضلال من المخاريق التي والأحوال الشيطانية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وأخذ يذكر الشيخ رحمه الله نماذج عديدة في قصص الأنبياء على هذه القاعدة من ذلكم قصة آدم لما أراد أن يظهر الله شرفه وفضله وماك ومكانته آه لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبأهم أن آدم نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه عرفوا ما شرفه الله سبحانه وتعالى به من العلم فإذا القاعدة أن الله عز وجل إذا أراد إظهار شرف أنبيائه أو أصفيه بالصفات الكاملة أظهر نقصها أو عجزها في غيرهم من المستعدين للكمال كذلك لما أراد اظهار الله شرف يوسف في سعة العلم وحسن التعبير للرؤية رأى الملك تلك الرؤية هيا الله هذه الأسباب رأى الملك تلك الرؤية وأصبح محتاجا إلى من يعبر وأخذوا يبحثون عن من يعبر فلم يجدوا إلا يوسف عليه السلام ذاك الرجل الذي أودع في السجن وأصبح تعبير الرؤية في مثل هذا الحال يظهر شرف يوسف عليه السلام والسلام وفضله في العلم وتعبير الرؤية مما كان بابا وسببا للتمكين له في الأرض. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم لما اراد الله عز وجل اظهار شرف موسى و ما اتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات الباهرات والحجج الساطعات على صدقه وصدق ما جاء به أهيأ الله تبارك وتعالى أن فرعون عارض فعرض موسى فيما جاء به من آيات وادعى أنها نوع من السحر وطالب أن يجمع السحرة من الأنحاء ومن الجهات وتواعدوا في يوم الزينة يوم العيد واجتمعوا وضحى وحشد الناس وتجمعوا ليروا هذا الجمع الذي أحضره ترعون من السحرة وفي بعض كتب التفسير ذكروا أرقام يعني بعضهم قالوا فوق الثلاثين ألف ساحر جمعهم في في في مكان واحد وكل عنده أنواع من السحر وتشاور من الذي يلقي أولا واتفقوا على أن يلقوهم فألقوا حبالهم وعصيهم وإذا الوادي ممتلي بالحيات فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى عصا واحدة بيده ألقاها في الوادي وأصبحت حية حقيقية ليست خيال أصبحت حية حقيقية حول الله سبحانه وتعالى تلك العصى الجماد إلى حية حقيقية تسعة وليس هذا أخذت تلقف تبتلع كل ما في الوادي كل ما في الوادي تبتلعه رأوا شيئا لا يعهدونه ولا يعرفونه، هم أهل سحر ويعرفون السحر ويعرفون الخيالات ويعرفون الشعوذة ويعرفون أنواع الدجل لكن رأوا شيئا عجيبا، فلما رأوا هذه الآية الباهرة جميعا جميع السحرة عن بكرة أبيهم خروا لله سجدا، كلهم خروا لله سجدا وأعلنوا إيمانهم بموسى عليه السلام، وهذه من عجائب عجائب التسخير والتدبير في الضحى في الضحى لأنهم حشروا في الضحى. كانوا جميعا سحر كفر فجرة وفي آخر النهار تحولوا جميعا مؤمنين أتقياء بررة أول أكثر من ثلاثين في بعض كتب التفسير قالوا في أول النهار سحر كفر فجرة وفي آخر النهار جميعهم مؤمنين أتقياء بررة حتى إن فرعون يساومهم ويهددهم بأن يصلبهم على جذوع النخر قالوا ناضيك اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا وهم في اول النهار كانوا سحره ويتحولون هذا التحول العجيب عندما راوا هذه الآية هذا هذا الموقف يبرز كمال ما اتاه الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام من تلك الايه الباهره والحجه الظاهرة الدالة على صدقه وصدق ما جاء به عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه نعم ولما نكس أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالى عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للايقاع به نصره الله ذلك النصر العجيب فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده القوي مكره الذي جمع, كل ك... الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت, حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب وليعرف العباد الطاف علام الغيوب هذا أيضا مثال آخر لهذه القاعدة نصرة الله عز وجل وتأييده ودفاعه عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام وأن الله عز وجل هيئ من أسباب التمكين والتأييد والنصرة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في وقت تمالأ على معاداته ومحاربته أهل الأرض تمالوا اجتمعوا على معاداته ومحاربته وإيقاثه عن المضي في دعوته بل قتله تمالوا على ذلك فأيده الله سبحانه وتعالى ونصره قال الله عز وجل إلا تنصروه قال الله عز وجل جل الا تنصروه يقول الشيخ كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها اهل الارض الله يقول لاهل الارض الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين اذ هما في القارئ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ومن كان الله معه لو كادته السماوات والارض ومن فيهن جعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق مخرج ومن كل شدة فرجة ومن كل بلاء عافية والله سبحانه وتعالى حافظ أنبيائه وأصفيائه وأيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عموما عن عموم الأنبياء أنها إذا اشتدت الأمور وضاقت الأحوال وعظمت الخطوب جاء الفرج حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين نعم ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين فيحصل من آثاء رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى هذا أيضا مثال عندما يشتد الأمر بالناس ويحصل الحزن بالجذب والقحط وجفاف الزروع والضروع ضروع وتشتد حاجة الناس إلى الماء في فينزل الله الغيث ينزل الله الغيث فيكون في فيكون نزوله في هذا الغيث نزول في هذا الوقت فرج وفرح عظيم للناس فرج وفرح عظيم للناس وإن كانوا من قبله لمبلسين والإبلاس الحزن الشديد الذي هو ناشئ عن طول الجذب وحصول الضرر بقلة المياه وجفاف الأرض فيظهر في مثل هذه الحال ايه الله عز وجل التي يفرح بها العباد قال ويقارب هذا المعنى انزاله الغيث على العباد بعد ان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله مبلسين فيحصل من اثار رحمه الله والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري النزول في مثل هذا الوقت وقت الشدائد من أعظم ما يكون في دخول الفرح والبهجة والسرور وأيضا شدة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى نعم وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وحتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل ثم قال رحمه الله وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها ومر معنا شيئا قريب من هذا المعنى وأن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء ف. هذه طريقة مما يعظم فرحة الإنسان بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن يذكر ضد ما عنده من نعمة. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه بالصحة ليحمد الله على هذه الصحة وهذه العافية يتذكر قليلا أحوال المرضى يتذكر حليلا قليلا أحوال المرضى أذكر قديما زرت. أحد المستشفيات دخلت في قسم الحروق دخلت في قسم الحروق ورأيت شاب عمره ثمانية عشر سنة أصيب أجار الله عز وجل الجميع وعاف الله الجميع اصيب بحرق كامل وأصبح جسمه يابس يعني رجول أقدامه ممددة و يدي ممددة لا لا تتحرك ويابسه بسه وثابتة على هذه الحال ثابتة على هذه الحال ورأيت أمام مصحف مفتوح كان ينظر إلي فقلت له كم لك على هذه الحال قال الآن أكمل سنة قال الآن أكمل سنة يعني سنة كامل على ظهره يده لا تتحرك يديه لا تتحرك ايضا قدمه لا تتحرك وقلت له ماذا تصنع قال أقرأ في المصحف وإذا جاء زائر أو ممرض أقول له اقلب الصفحة أطلب من أن يقلب الصفحة حتى أقرأ الصفحة الاخرى يقول وإلا استمر أقرأ الصفحة التي أمامي احيانا اقراها مرات كثيرة جدا ما يأتيني أحد يقلب الصفحة فأكرر قراءة الصفحة مرات كثيرة جدا بينما لما نمسك المصحف والكتاب ونقلب بارتياح قد لا يشعر الإنسان بعظم هذه النعمة لكن إذا تذكر أحوال المصابين أحوال المرضى ي ي يعرف قدر النعمة وأذكر أيضا قبل سنتين وثلاث اتصل بي شاب عمره 27 سنة قال لي عندي سؤال لكن قبل السؤال أريد أن أعرفك بحالي قال أنا أصبت بحادث سيارة وأصابني شلل رباعي يقول أنا الآن لا يتحرك من جسمي إلا رأسي فقط يقول لا يتحرك من جسمي إلا رأسي فقط قلت كم على هذه الحال قال سنتين وثلاثة لا يتحرك من جسمه إلا رأسه أما يده ورجله إلى آخره ما تتحرك فإذا تفكر الإنسان في أحوال المصابين يعرف قدر النعمة نعمة الصحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها فيعظم في في في في حمده وشكره وثناؤه على الله سبحانه وتعالى بينما إذا غفل عن هذا المعنى تجده يرفل بنعمة عظيمة وصحة كبيرة ولا يحمد الله على الصحة ولا يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بل ياخذ أحيانا جسمه القوي النشيط ليمارس به معصية الله نعوذ بالله يأخذ هذا الجسم القوي النشيط ليمارس به معصية الله سبحانه وتعالى وهل أعطاه الله عز وجل هذا الجسم ليمارس به المعاصي ليقارف به الذنوب ليسقط به علام الغيوب جل وعلا فاستحبار الإنسان النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عبده وذكره لهذه النعمة يفتح له باب الحمد ومما يعين ذلك النظر النظر في أضداد هذه النعم ولهذا يذكر الله عز وجل بهذا النوع في مواضع من القرآن مثل ما أشار المصنف قول الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به لو أخذ الله سمع الإنسان وأخذ الله بصره أو أخذ قلبه أو أخذ شيء من أطرافه من يأتيه؟ كذلك قوله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم قيامة لو جعل الله عز وجل الوقت كله ليل من يأتيكم بضياء؟ ولو جعل الله الوقت كله نهار من يأتيكم بليل تسكنون فيه فمثل هذه الأمور تذكرها نافع للعبد تذكرها نافع الأبد ويحيي فيه بعض الإيمانيات يعني الآن مثلا لو ذكر الإنسان في بعض الاوقات قال لو كان الآن الحياة كلها ليل كيف نعيش وكيف نحقق مصالحنا وكيف إلى آخرة ولو تفكر قال لو كان الليل كل نهار والشمس واقفه في كبد السماء 24 ساعة على مدار الساعة الشمس واقفة متى نسكن ومتى نرتاح ومتى نطمئن فإذا جاء الليل اقبل حمد الله على هذه النعمة وإذا جاء النهار وأقبل ايضا حمد الله على هذه النعمة ولا يزال متقلبا في ليله ونهاره حامدا شاكرا ولهذا يشرع المسلم أنه إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وإذا أمس يقول اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت ويكون تقلب الليل والنهار ذكرى لأولي الألباب وبابا للحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى نعم ويناسب هذا من الطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر فقال أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجل فرج وهب على قلبه نسيم الرجاء ولهذا قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فعلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات فتلقوها بقلوب مطمئنه وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا ما يرتبط ويناسب هذا الباب باب الطاف الباري سبحانه وتعالى ومن أسمائه جل وعلا اللطيف وبالمناسبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له رسالة لطيفة وعظيمة النفع جدا سماها المواهب الربانية من الآيات القرآنية وكتبها أيضا في رمضان كتبها رحمه الله في رمضان قال وانا اقرا القران يمر علي لطائف وعجائب من كنوز القرآن وفوائده ودقائق معاني فكنت ما أقيدها فعزمت في شهر من شهور رمضان أن عزم رحمه الله أن يقرأ ويقيد فكتب لطائف عجيبة وعظيمة ونافعة جدا في رسالة صغيرة في آخرها تحدث بكلام من أنفسي وأجمل ما يكون عن اسم الله اللطيف. وأخذ يعدد من لطف الله كذا ومن لطف الله كذا وفتح الله عليه فبين حول هذا الاسم بيانا لا تكاد تجده في مكان آخر قال هنا رحمه الله ويناسب هذا من الطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم ما يقابلها من النعم لألا تسترسل النفوس للجزح وهذا من لطف الله عندما يصاب الانسان بمصيبه ويتذكر نعم الله سبحانه وتعالى يسلو في مصابه يسلو في مصابه وهذا من من تيسير الله عز وجل للمصاب من تيسير الله عز وجل للمصاب وسبق ان مر معنا اشاره الى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فل يذكر مصيبته به فإنها أعظم المصائب فإنها أعظم المصائب وذكر الشيخ رحمه الله مما سل الله عز وجل به عباده ومن هذا الباب ما حصل للمؤمنين في معركة أحد والمصاب الذي حصل لهم فيقول الله جل وعلا مسليا لهم اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قولوا قد اصبتم مثليها هذا من باب التسلية ومن لطف الله سبحانه وتعالى بهم فذكر فذكرهم جل وعلا ما حصل لهم في معركة بدر من الهزيمة الضارية الشديدة للكفار والنصر المبين قال قد اصبتم مثلها فهذا من باب التسليه لهم فيما حصل لهم في, في, في معركة أحد قال أدخل هذه الآية في أثناء قصة احد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي أن النصر الذي حصل لكم في, في بدر وأنتم اذله هذا مما يسلي القلوب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 والرؤية التي سمعها من ابنه وقوله لابنه لا تقصص رؤياك على أحد على اخوتك فيكيد لك كيدا هذا أيضا في تسليه ولا يزال يوسف ولا يزال يعقوب عليها السلام في في قلبه السلو أو ما من من مثل هذه البشائر التي يسرها الله سبحانه وتعالى له ولهذا قال يا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيئسوا من روح الله وعنده بشائر عنده بشائر تسليه تسليه في هذا الباب ومع طول الفقد لابنه يوسف لم يئس قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله نعم قال تعالى الله تعالى القاعدة التاسعة والخمسون إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا فريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال فكل حال هي اقوم فكل حال هي في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها ومعنى اقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وانابه وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت ذلك الوقت والحال حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامله فلا يمكن أنه وجد ويوجد حاله يتفق العقلاء انها اقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعد الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن والله تعالى ولي الإحسان ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وهي قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم وهذا في بيان كمال القرآن في هداياته ودلالاته في كل الأحوال وأن القرآن كتاب الله عز وجل يهدي للتي هي اقوم أي في كل حال من الأحوال في باب العقائد في باب العبادات وفي باب الأخلاق وفي باب السياسات الداخلية والخارجية في جميع مصالح الناس كتاب الله عز وجل يهدي للتي اقوم ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأنفع فهذا شأن كتاب الله وهذه قاعدة كلية في بيان كمال القرآن وعظمة القرآن وشموله للكمال والفلاح والسعادة في جميع الأبواب وكما بين الشيخ لو نظرت إلى العقائد التي يدعو إليها القرآن الكريم تجدها أصح العقائد وأكملها وأنفعها وأسلمها وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وسر وإذا نظرت إلى العبادات التي يدعو إليها فيأنفع العبادات وأطيبها من صلاة وقيام وحج وغير ذلك من العبادات والأوامر التي أمر الله بها وكذلك النواهي التي نهى عنها لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وفلاح لهم في الدنيا والآخرة ولا من إلا عن ما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة إذا نظرت أيضا في باب الآداب الأداب الدينية والأخلاق الإسلامية تجدها أجمل الأخلاق وأحسن الأخلاق وأطيب الأخلاق وأذكر الأخلاق قد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق فالقرآن الكريم يهدي للتي أقوم في كل الأحوال وإذا عرف ذلك المسلم زاد استمساكا بهذا الكتاب العظيم ورعاية له وعناية بتدبره والعمل فهو الكتاب الذي يهدي للتي أقوم في كل حال وفي كل باب من الأبواب نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الستون من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها وهذه قاعدة نافعة فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال وقع ايضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع منها في قصة يوسف في قوله نحن نقص عليك احسن القصص ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ثم ساق القصة بعدها وكذلك في قصة اهل الكف لما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ اذ أول فكة إلى الكهف فقالوا, رب فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها ثم وقع بعده التفصيل بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر القصة وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون ثم هذا هذا مجملها ثم وقع التفصيل وقال تعالى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة ويمثل ما ذكر الشيخ من قواعد التعليم يعني قاعدة نافعه في طريقة التعليم وكيف يعرض العلم على الناس فذكر هذه القاعدة ولها جانبان مفيدان في التعليم جانبان مفيدان في التعليم الجانب الأول أن من حسن التعليم أن يذكر أن تذكر المسائل المقصود تعليمها اولا اجمالا تجمل في بداية الحديث ثم تفصل بعد ذلك فيكون الإجمال يكون الإجمال قبل التفصيل أنفع لأنه اولا يحدث شوقا للمستمع لمعرفة التفاصيل هذا من جهة ومن جهة ثانية هي يحدث عنده إلماما إجماليا بالموضوع الذي سيكون الحديث عنه فيجتمع الذهن على تمكن الفائدة وتما و و وتمامها إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل وهذه طريق أرشد اليها القرآن يجمل أولا ثم يفصل يجمل أولا ثم يفصل وهذه طريقة نافعة في التعليم وسيذكر الشيخ عليها بعض الامثله الجانب الآخر وهو مفيد جدا أيضا في باب التعليم التدرج التدرج في البيان وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى من درجة إلى أعلى أو أنزل منها إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب المقام بحسب المقام لكن يكون هناك تدرج يعني إذا تريد أن تبطل شبهة خصم إذا تريد أن تبطل شبهة خصم فتذكر جوابا قويا في إبطال الشبهة ثم إذا استوعب بالجواب نقلته إلى جواب أقوى من ذلك الجواب ثم نقلته إلى جواب أقوى منه تكون هذه الطريقة أمكنتي إبطال شبه الخصم وسيأتي أيضا عند المصنف نماذج لهذه الطريقة فإذا من طرائق التعليم أن يجمل ما يراد تعليمه اولا ثم يفصل ومن طرائق التعليم أيضا أن يكون هناك تدرج إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب ما يقتضي يقتضيه المقام وذكر على ذلك أمثلة فيما يتعلق بالقسم الأول الإجمال ثم التفصيل قصة يوسف بداها الله عز وجل بقوله نحن نقص عليك احسن القصص هذا إجمال نحن نقص عليك احسن القصص اشتاقت النفس الآن إلى هذا الذي وصف بأنه أحسن القصص وتاقت لسماعه فيأتي بعد ذلك التفصيل ثم قال لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين أيضا هذا إجمال مشوق ثم بدأ التفصيل في السوره كاملة في قصة يوسف عليه السلام كذلك في قصة في أهل الكهف بدأ أولا بقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكاف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هذا مجمل القصة ذكرت بهذا الاختصار والإيجاز بعد ذلك فصلت قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق وفصل القصة فيكون الإجمال قبل التفصيل امكن في حسن الاستفادة وتمكن العلم وضبطه كذلك قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون هذا مجملها ثم وقع بعد ذلك التفصيل. وكذلك قوله ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فأجملها ثم وقع بعد ذلك التفاصيل فإذا هذه طريقة نافعة جدا في التعليم أن يجمل العلم اولا ثم يفصل يعني بعض المعلمين الناجحين إذا دخل على طلابه يقول عنوان الدرس اليوم كذا وعناصر الدرس كذا العنصر الأول كذا الثاني كذا هذا الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم هذا يقول في دقيقة واحدة في أول الدرس اجتمعت الآن ذهان الطلاب على معرفة الموضوع الذي سيكون الحديث عنه وعرفوا أيضا عناصر الموضوع إجمالا فأصبح الموضوع الذي سيدور حول الدرس عرف إجمالا واشتاقت النفس إلى تفاصيله ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل هذا أنفع أنفع ودليل هذه الطريقة وشاهدها مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة بخلاف من يأتي ويشرح مباشرة ولا يدري الطالب ما هو الموضوع ولا يدري ما هي العناصر التي يحدث عنها فلا تتحقق الفائدة ويكثر شرود الطالب وعدم استفادته من الدرس الملقى عليه نعم قال رحمه الله وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها اخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وكذلك هود عليه السلام وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات وهو في القرآن كثير جدا كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها وهذه أيضا طريقة نافعة جدا في التعليم التدرج والانتقال إما أن ينتقل من الأعلى إلى الأنزل أو من الأنزل إلى الأعلى بحسب ما يقتضيه المقام وسياق التعليم فهذه طريقة نافعة جدا في التعليم موجوده في القرآن مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى وذكر على ذلك أمثلة ومن الأمثلة التي ساقها رحمه الله ابطال الله عز وجل القائلين اتخذ الله ولدا قال في الإبطال ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم فأبان أولا أن هذا القول لا علم لهم به ليس مستندا مستند على حجج علمية ولا على براهين علمية هذه الخطوة الأولى في إنكار وإبطال قول هؤلاء ثم انتقل إلى ما هو أعلى قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي قولهم اتخذ الله ولدا اولا قال ليس لهم علم ثم انتقل إلى أعلى من ذلك قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وبيان شناعت هذه المقالة قال إن يقولون إلا كذبا فلاحظ التدرج ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا أيضا في حق المنكرين البعث أولا قال في الإنكار عليهم بل ادارك علمهم في الآخرة أي علمهم ضحل وقليل جدا ثم انتقل إلى أعلى من ذلك في بيان شناعة ما هم عليه قال بل هم, بل هم في شك بل هم في شك أي في ريب ثم انتقل إلى أشد من ذلك قال بل هم منها عمون والعمى آخر مراتب الحيرة آخر مراتب الحيرة كذلك في دعوة نوح عليه السلام في دعوة نوح عليه السلام قال يا قوم ليس بي ضلاله هذه خطوة الأولى في بيان صدقه وصدق ما جاء به قال يا قوم ليس بي ضلاله ثم لما نفى ذلك من كل وجه أثبت الهدايه من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين أولا قال ليس بي قال يا قوم ليس بي ضلاله ثم انتقل إلى أعلى قال ولكني رسول من رب العالمين ثم انطلق انتقل إلى أن هذا الذي عنده كله وحي من الله وبلغكم رسالات ربي فجاء الكلام متدرجا ومثله أيضا ما جاء عن هود عليه السلام الشاهد أن هذه طريقة جميلة في التعليم ومن أيضا هذه الطريقة المثال الذي أشار إليه سريعا الشيخ في التعليم في, في قصة يوسف أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا في قصه عفوا في قصة في سوره مريم اولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا عليه السلام والولد جاء لزكريا عن كبر جاءه الولد عن كبر وهذه ايضا عجيبه وايه فلما ذكر هذا الجانب من العلم انتقل بعده في السوره نفسها الى ما هو اعلى منه وهو ماذا مجيء الولد من ام بلا اولا ذكر مجيء الولد من رجل مسن كبير كبير السن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة فمجيء الولد في هذه الحال عجيبة لكن لما ذكر هذه الحال انتقل إلى حال اعجب من هذه الحال وهي مجيء الولد من ام بلا اب من ام بلا اب وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه وآدم وذريته في في هذا الباب على أقسام من أربعة على أقسام أربعة القسم الأول من وجد من غير أم ولا أب وهو آدم والقسم الثاني من وجد من أب بلا أم هي حواء خلقت من آدم والقسم الثالث من وجد من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام وبقي وبقية ذريته آدم من أم وأب ما من, من, من أم وأب والله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الوهاب وهو الرزاق المدبر لهذا الكون نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يعتق رقابنا من النار وأن يوفقنا لحسن الصيام وحسن القيام في هذا الشهر الفضيل وان يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الاعمال وان يصلح لنا النيه والذريه وان يبارك لنا جميعا في اسماعنا وابصارنا وأوقاتنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا وان يجعلنا مباركين اينما كنا وان يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو أمرنا امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاسنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقهم وجله أوله وآخر سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين.جزاك الله خيرا، أبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعاً الله ما سمعنا وظهر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت إستغفر